بسم الله الرحمن الرحيم موقع طريق الاسلام يقدم لكم الحمد لله الحمد لله المتفرد بالبقاء واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له كتب على جميع مخلوقاته الفناء واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله رحمه للعالمين فكان خير من اطاع ربه وخير من صام وصلى وخير من تخلق بالخلق الحسن فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجهم الى يوم الدين اما بعد فيا عباد الله ما احوجنا ما احوجنا جميعا الى المواعظ والذكرى ان النفس تغفل والدنيا غداره والنفس اماره والله تعالى يقول وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين فمن لم تنفعه الموعظه فليراجع ايمانه ولا حول ولا قوه الا بالله ما احوجنا يا عباد الله الى تذكر الحدث المنتظر الذي ينتظر كل واحد منا انها رحله صعبه وسهر طويل طويل مليء بالاحداث ما احوجني يا اخي المسلم واياك لان نتذكر حالا لا بد من وجاءت سكرة الموت بالحق انها لحظات تكون فيها محمولا مغطى ثم تقرب من الارض لتنزل في حفرة ضيقه مظلمه موحشه من الذي ينزلك اقرب الناس اليك واحبهم اليك ثم يبدا اقرب الناس اليك يحث التراب حتى اذا فرغ قال احد قال احدهم استغفروا لاخيكم وسلوا له التثبيت فانه الان يسال قال صلى الله عليه وسلم ما رايت منظرا قط الا والقبر افضع منه رواه الترمذي من حديث ابي هريره رضي الله عنه عباد الله انها لحظات يتفرق الناس من حولك وتبقى رهين عملك فيكون القبر اما روضه من رياض الجنه واما حفره من حفر النار والعياذ بالله تفكر في مشيك والم تفكر في مشيبك والمآب تفكر في مشيبك والمآب ودفنك بعد عزك في التراب اذا وافيت قبرا انت فيه تقيم به الى يوم الحساب فطلق هذه الدنيا فطلق هذه الدنيا ثلاثه وبادر قبل موتك بالمتاب لقد كان سلفنا الصالح عليهم رضوان الله ورحمته لا يفارقهم التفكر في الاخره كل يوم يفكرون فيها اذا راوا من نعيم الدنيا شيئا دعوا الله أن يرزقهم من نعيم الجنة وإن رأوا من شدة الدنيا وقسوتها تعوذوا بالله من النار أخي المسلم اعلم أن كل ما يشغلك عن ربك فهو والله عليك مشؤوم ينظر أحدنا إلى منظر القبر فلا يرى إلا التراب وبعض الحصى أما داخل القبر فاستمع إني سألت القبر وإنه ما فعلت بعدي وجوه فيكم منعفره فاجابني صيرت ريحهم تؤذيك بعد روائح عطره واكلت اجسادا منعمه كان النعيم يهزها نظره لم ابقي غير جماج من عريت بيض تلوح واعظم نخره خرج علي بن ابي طالب رضي الله عنه الى المقبره يوما فلما اشرف على القبور قال يا اهل القبور اخبرونا عنكم او نخبركم اما خبر من قبلنا فالمال قد اقتسم والنساء قد تزوجن والمساكن قد سكنها قوم غيركم ثم قال اما والله لو استطاعوا لقالوا لم نرى زادا خيرا من التقوى قال الله تعالى وتزودوا فان خير الزاد التقوى سالت الدار تخبرني عن الاحباب ما فعلوا فقالت لي انا خلقوم اياما وقد رحلوا فقلت فاين اطلبهم واي منازل نزلوا واي منازل نزلوا فقالت بالقبور وقد لقوا والله ما فعلوا تمر بنا الايام وايها الاخوه بسرعه وننسى من دفناه من الاقارب والاحباب عباد الله شيع الحسن البصري رحمه الله جنازه فجلس على شفير القبر فقال ان امرا هذا اخره لحقيق ان يزهد في اوله وان امرا هذا أوله يعني القبر لحقيق ان يخاف اخره اخي في الله اخف في الله اي شيء بينك وبين الموت انها لحظه ينتهي فيها الاجل وان لك ان تدري متى هذه اللحظه وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت عباد الله يقول الله تعالى استجيبوا لربكم استجيبوا لربكم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجئ يومئذ وما لكم من نكير ويقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم واولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون ويقول سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الذكر والمواعظ انه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة أكثروا ذكر هذا من لذات كما امر النبي صلى الله عليه وسلم فان من تذكر الموت تزود والله من الحسنات وكف عن المعاصي وكيف لا يفعل ذلك وهو يعلم انه اذا مات فانه لو اراد تسبيحه واحده لم استطاع كان يزيد الرقاشي يقول لنفسه ويحك يا يزيد من ذا الذي يصلي بعدك من ذا الذي يصلي عنك بعدك يعني بعد الموت من ذا الذي يصوم عنك بعد الموت اخي في الله يا اخي المسلم اذا شيعت جنازه في المقبره ودخلت مع بابها فتذكر انه سياتي يوم سيكون ستكون انت المتبوع فستدخل مع الباب نفسه ولكن بوضع اخر فاحسب لهذا اليوم حسابه احسب لهذا اليوم حسابه قيل ان يعقوب عليه الصلاه والسلام قال لملك الموت اني اسالك حاجه قال وما هي قال ان تخبرني اذا دنا اجلي واردت ان تقبض روحي فقال نعم سارسل اليك رسولين او ثلاثه ثم مضى فلما انقضى اجله عليه الصلاه والسلام اتى اليه ملك الموت فقال له يعقوب عليه السلام ازائر جئت ام لقبض روحي فقال بل لقبض روحك فقال الا لست كنت قد اخبرتني انك ترسل الي رسولين او ثلاثه قال قد فعلت بياض شعرك بعد سواده وضعف بدنك بعد قوته وانحناء جسمك بعد استقامته هذه رسل يا يعقوب الى بني ادم قبل الموت عباد الله ليس هذا لكل احد فكم اخذ الموت من رضيع وشاب والله المستعان قال ابو حازم رحمه الله كل عمل تكره الموت من اجله فاترك ثم لا يضرك متى جاءك الموت اسمع يا اخي المسلم الى الحكم كل عمل تكره الموت من اجله فاتركه ثم لا يضرك متى تموت ايها الاخوه اذا كنا عقلاء فلنتبع التذكر بالعمل الصالح والمسارعه الى التوبه الى الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالخواتيم اللهم اختم بالصالحات اعمالنا اللهم اختم بالصالحات اعمالنا وبالسعاده اجالنا واجعل خير ايامنا يوم لقائك واخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم عاملنا بما انت اهله انت اهل التقوى واهل المغفره اللهم ارحمنا فانك بنا راحم ولا تعذبنا فانك علينا قادر اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب اللهم انا نسالك العمل الصالح اللهم اصرح قلوبنا واعمالنا وحبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا جميعا من الراشدين اللهم اهد ضال المسلمين ونفس كرب المكروبين من اخواننا المؤمنين في كل مكان اللهم امننا في اوطاننا واصلح امتنا وولاه امورنا اللهم عليك بكل عدو للاسلام والمسلمين اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك اللهم عليك بمن آذا عبادك المؤمنين اللهم عليك به فانه لا يعجزك انت رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله مع تحيات اخوانكم في موقع طريق الاسلام www.islam.com